والذين كفروا عن ما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من ال أرض أم لهم شرك في السماوات يتوني؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من يدع من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامه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 لي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم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 ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء خالدين فيها جزاء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 أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم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 إِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ أَمَّهُمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِنُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَةِ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذ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 آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أليكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارضًا مُستقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّنْ أَمْطَرِنَا بَلْ هُوَ ما استعجلتم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وافده وجعلنا لهم سمعا وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحيق بهم ما كانوا به يستهزون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا ال آيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا نالهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرء انا فلما حَضَرُهُ قالوا انصتوا قالوا انصتوا فلما قضي والوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا. أجيبوا داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أولياء, أولياء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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في اَرَ الضَيْفَ يَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جيء أَشْرَاطُهَا فأني لهم إِذَا جيئتهم ذكريهم فاعلم أَنَّهُ لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا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 آن أم على قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِيهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا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 بالله ظن السو عليهم دائرة السو وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا أَنْ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضُرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ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 قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَدْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تطيعوا يؤتكم الله أَجْرًا حسنا وَإِنْ تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عَذَابًا ليما ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آيَةً للمؤمنين وَيَهْدِيَكُمْ زراطم مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قدر أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قَدِيرًا قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولا أدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوْهُمْ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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله, فأنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء. ان علي لقد, لقد صدق الله رسوله الرؤيا الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم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 محمد رسول الله، والذين معه أشداء، وعلى الكفار رحماء، رحماء. بينهم ترهم ركع سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوان سيمهم في, في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورئ ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج أَهُ فازره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتثبتوا, فتثبتوا أن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 ايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طال إفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن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 أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقى ببئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 ان اكرمكم عند الله اتقيكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِيَمْوَالِهِمْ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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قنف والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قوف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جئهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وال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 السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيئت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك وَقَالَ اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات وال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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يَوْمَ يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إِنَّا نحن نحيي ونميت وَإِلَيْنَا المصير يوم تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقر آن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريان الذروام فالحاملات وقرام فالجاريات يسرام فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون